فارتقي في الخير وارقاه حفقة إنها العلياء وتبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فهجور الأوحال واصعار في السما فهجور الأوحال واصعار في السما في الخير وارقاه وفقا إناها العلياء تبغي مسلما جوهر الروح في السماء اللوحة في السماء لن ترى يوم من ونجمك, ونجمك اتيلن فارفع الرايه وانضي اهمضي بوجوم اسجدتني الى وشع واركب الأهول مهما ومهما أظلاما ترتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير الليل وشوينا انت عنوان اللي انت ادونا انت اللي في السماء انت اللي اوحانا اصعد في السماء ارتقي في الخير ورقا وقطا من يوم المجد يجري مع تحت جنح الليل ليلا معتما من يروم المجد يجري المعاقب تحت جنح الليل ليلا معتما أو يثير النقع في وجه العذاب في وجه العذاب ان للجنات سحرا محتما فارتقي في, في العزم دوما وكن شابتا في الناس رمزا منهبا فارتقي بالخير وارقا وفقا إنها العليا تبعي سلقين إنها عموان للمجاد الولا أبجور الأوحى لأصعاد في السماء أبجور الأوحى لأصعاد في